どうぞ。 ل ف و م ا ت ب ا ل ن ا ب ل وكانوا ي ع ل م و ن ف... l o v e Bye. Bye. واذا أ ن ت م بشر ا و ر In the d a y t e كلام سماحاتكم سالكم العالم الكراني زايد فتيلكم كاره شوش محمود اغلى يا ل ص ن ز ا ي أ او كرمتك حيث ل ت ع ر ض لنا الجهه العربيه والعمليه العليا والبقيت المعاديه شكا عملت تفاصيل 私たちは、このように、私たのを聞い